Book 2 63 Theláfaton wasittún Theláfa wasittún Kérdések kettő Tarhul aszíla, ifnén Tarh al-aszíla, ifnán Van egy hobbim. Anna andi Huaya. Anna Andi Hiwaya. Tennisesm. Anna Alabu tenis. Anna alab tenis. Hol van egy tennis paya. Aina yuzedu malabu tenis. Anna yuzed malab tennis. Von hobbid هل عندك هواية؟ هل عندك هواية؟ فوتسيزم. أنا ألعب كرة القدم. انا ألعب كرة القدم. أين يوجد ملعب كرة قدم؟ أين يوجد ملعب كرة القدم؟ في أوكاروم. ذراعي تؤلمني. ذراعي تؤلمني. ألعابم إيش؟ أكذب إيش؟ في قدمي ويدي تؤلماني أيضاً. قدمي ويدي تؤلماني أيضاً. يوجد طبيب؟ أين يوجد طبيب؟ ون هاوتوم. عندي سيارة. عندي سيارة. هايد موتور بيتسكليم إيش؟ عندي أيضا عندي, أيضا عندي أيضا أين يوجد موقف سيارات؟ أين يوجد موقف سيارات؟ ون اج بولوفرم عندي سويتر عندي بولوفر نكم اج جاكيم إش اج فارمرم إش ون عندي أيضا جاكيت وبنطلون، بنطال. جينز Andi is egy kabát Hol van a mosógép? Hol van a mosogató? Hol van a tányérom. Hol van tabak. mosogató? Hol van egy késem, egy villám és egy kanalam. معي سكين، شوكة، وملعقة. معي سكين، شوكة، وملعقة. هو فان أشو إيش بورش؟ أين الملح والفلفل؟ أين الملح والفلفل؟